أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على اللَّهِ وكذب بالصدخ إذ جاءه أليس في جهنم متوى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم أو المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جدا يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوّفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعديد ذي انتقام ولئن أنت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بظل هل هنكا جفاك ظله إن أرادني الله بظل هل هنكا كيف تقبل لي او ارادني برحمتك هل غنم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم املوا على مكانتكم اني عامل فَتَشُمُ فِتَامُونَ مَن يَأْتِ عَذَابٌ يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَن تَحْصُهُ حَصًّا فَمَن يَتَّقِ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يترفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها سَيُنْذِقُ كُلَّ لَذِي قَدْ ظَلَمَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُبْشِرُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا وَلَا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه وإذا نكر الله وحده شمأتت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا نكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون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 وعذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتزئون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان خَلَقَ وَلَاهُ نَحْمَدُ مِنَّا ثُمَّ إِذَا خَلَقَ وَلَاهُ نَحْمَدُ مِنَّا قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ قد قالها الذين من قبل فما أذنى عنهم ما كانوا يفسرون فأقابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلوا من هؤلاء سيحيبهم سيئات ما كسبوا وما هم اولم يحلموا ان الله يبسط اطرف القلم من يشاء ويقول ان في ذلك لايه لقوم يؤمنون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 أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب لغتة وأنتم لا تشكرون أن تقول نفسي حسرة على ما فرصت في جنب الله وإنت من الساخرين أو تقول لو أن الله أداني لكنت من المستفين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسين بلى قد كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسوكته أليس في جهنم مسوى للمتكبرين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 ولقد محي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحدقن عملك ولتكونن من الغاترين بل لا أفعبد وكن من وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوما قيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وانتق في ففعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياه يرغون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيه اب النبين والشهدى وقبض الذين بالحسن بالحق وهم لا يظلمون وووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وشيفا الذي كفروا اذا اننم جمرا حتى اذا جاء هو فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إذا دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئت مسوى المتكفئين وسيط الذين اتلقوا ربهم إلى الجنة جمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وطعل لهم قدمتها وقال لهم خذلتها سلام عليكم طبث فدخلوها قاردين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فيحمى أيها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحفق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حليم تنزيل الشتاب من الله العزيز العليم غافل الزنب وطابل التوب شديد العقاب زد قول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل من آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تطلبهم في البلاد كلبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة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 تذكرون بحمد ربي ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واتكلك كل شيء علما توف للذين تابوا تغفر للذين تابوا واتبروا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدد التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وللياتهم إن أنت العزيل الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفول العظيم الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمْ يَقْتُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّنْ قُتِلَ أَوْ فُسِقُمْ إِنْ إل تُدْعَوْا إِلَى الْإِيمَانِ فَتَسْتَكْبِرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَدَّتَ لَنَا الْأَجَلَ وَأَحْيَيْتَ فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحزه كفرته وإن يشرش فيه تؤمنوا فالحكم لله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء للقاء وما يتذكر إلا من يؤيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرئ الكافرون وجاتل العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباديه ينذر يوم الثلاث يوم هم باهلون اليوم تبلى كل نفس بما كسبت لا ظلم لهم إن الله تبيع الحساب وأنزلهم يوم الآذفة للقلوب لدى الحنائي الكاظمين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 الله هو السميع البطير أولم يسيروا في الأرض فيعظم كيف كان عائبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أَضْفَ فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الظَّلِيمِ وَقَضَىٰ بِأَن لَّوْ كَانَتْ تَسِيرُ نُسُلُهُمْ بِالْبَيْرِكِ فَقَسَوْا فَأَخَذَهُمُ الله إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقدْ أَرْسَلْنَا مُوسى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ فِيهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَوْا وَعَصَوْا تَطَاوَلُوا شَاهِرًا كَذَّابًا فَلَمَّا جَاءَهَا حتى من عندنا قالوا قتلوا ابنا الذي لامنوا معه واستحم متاهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال في العم قتل نوسى وليدوا ربه إني أخاف أن يبتل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال نوسى إني علت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول أتقتلون وجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كلمه وإن يكو صادقاً يصبكم تحب الذي يعدكم إن الله لا يشي من هو مسرق كلاب يا صوم لكم الملك اليوم غاهرين في الأرض فمن يرى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب نوح وعاد وتهود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ هُلَكَ الْمُجْرِمِينَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَا هُوَ يُبْلِغُ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما جلتم في شك مما جاءكم به حتى كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ قَوْلٍ أَتَاهُمْ كَمَا نُبَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ كذلك يطبع الله على كل قلب متكفر جبار وقال في العون يا آمان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات سأكثر وكذلك جين لفرعون شوء عمله وخد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون آتكم سبيلا وجاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة يداه القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أرء ويقول فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأفكر بالله ومشرك به دعوني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما عدنا الى الله وانما عدنا الى الله وان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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَجْدِلُ أَن فِي الْعَذَابِ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذِ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْمُسَآءُ الَّذِينَ عن فهل انتم فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النعم قال الذين تكبروا بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جأن مدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت أتيكم رسلكم في قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاءوا ولهم اللحنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأوعثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى عب للألباب دوم ويله حق واستغفر لمن فيك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكاء ان الذين يجادلون في ايات الله ويلكم الظالم اتاهم ان في صدورهم الا كبر واستعل بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يحلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وَلِحَاقَةٌ وَلِلْمُسِيرِ أَيَرُمُ مَا تَجَدَّدَ كَانُوا إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا رَبَّنَا إن الذين يستشفرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاكري الله الذي جعل لكم الليل يتشفروا فيه والنهار مبصرا والله لا ذو صمد على الناس ولا كن لا اكثر من لك لا يشكرون لا يكرم ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فاني تؤفكون كذلك يؤمن فَكُلُّ لِينَةٍ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْجُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً أَوْ وَصَوَّرَكُمْ فَصَوَّرَكُمْ وقت لتكونوا شلوها ومنكم من يتغفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّاً ولعلكم تحسلون هو فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُلْ سَيَقُولُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ لَا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسهرون في الحميم ثم في النار يسهرون ثم قيل من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندرء من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ولما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جأن مخالدين فيها فبئس نسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نبينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا عتلا من قبلك منهم من قصصنا من عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كَالَ لِرَشُولٍ أَن يَأْشِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضي بالحفظ وخسر هنالك اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا أَمَانٌ وَلِتَبْلُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْأَنْعَامِ ذَلِكُمْ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد أرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات في فيحوا بما عندهم من الألم وحاق بهم ما كانوا به فلما رعوا بأسنا قالوا بِاللَّهِ بالله وعدا وكفرنا بما كنا به مشركين فلن يقو الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُهُمْ will be وهم بالآفرة هم كافرون إن الذين أعملوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لهون ذلك رب العالمين وجعل فيها ووأسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها وَتَرَى فِي أَمْسِ وَتِي أَيَّامٍ تَوَالَتْ إِلَىٰ لَيْلٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰتِ السَّمَاءُ وَهِيَ دُخَانٌ تَظَلُّ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يَأْطُرُهَا بِيَأْسٍ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ يَطُوعْنَ أَوْ كَرِهْنَ قَالَتْ سَيَعْصُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَكَانَ هُمْ لِسَبْعَةِ مَثَاوٍ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَى فِي كُلِّ وزينا السماء الدنيا بنصابيح وحفرا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة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 فََّا عَدُ فَستَك ضَو فِيعَنْزِ بِضَيهِ الحَِّ وَقَاي مَنْ أَشَدتُ مِن فُووَة أَولَ يََو َّ الله عَن ننِي وَلَطَّ وَأَشَد مِنُ قُووَ وَكَانوا بِناتِنَا يَدَحَدُون فأرسلنا عليهم ليحا فرصرا فيه أيام نحسات لنجيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما تمون فَدَيْنَاُمْ فَسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْأَجَأ فَأَخْلَجْتَهُمْ صَارِقَةُ الرَّزَابِ الْعُون بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَجْتَهُدُونَ وَيَوْمَ يُكْشَوْ أَحْدَاثُ حتى إذا ما جاءوا ما جهد عليهم سمعهم بِمَا وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما جهدتم علينا قالوا والله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مروة وإليه ترجعون وما كنتم تستكرون أن يشهد عليكم زمركم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا وَلَكِنْ وَلَن تُمَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَٰلِكُم وَنُكُمُ الَّذِي لَن تُمَنَّ بِرَبِّكُمْ أَوْلَاتُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبروا فما هم من المؤتبين وطيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما وما خلفهم وحط عليهم القول في امم قد خلت وحط في امم قد خلت من قومهم من الجن والال انهم كانوا ق وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنفَعُونَ فَلَنُنْذِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ لَوْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها داع الخج بِمَا بما كانوا بآياتنا يجحدون فطال الذين كفروا ربنا فمن الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تأتى أقدامنا ليفونا من ان الله ثم جفوا موت تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون لَنَحْنُ أَوْلِيَاءُ أُطُوفُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَأَفْضُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن رَّحْمَةِ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 إِذْ سَأَلْتُكُمُ يَا أَهْلَ الْقُرَى أَيْنَ الْمَسَاجِدُ فَقِيلَ مَسَاجِدُ الْقُدْسِ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَابْتَغِ الْعَشِيَّةَ وَالْإِبْكَارَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ تَضَرَّعُوا وَمَا يُلَقَّاهَا وَاَيْمَا يَنزغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النُّذْبُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لا تَدْعُو لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إِن كُنتَ مُؤْمِنًا فَإِذَا وَمِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا لَمُوتًا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شيء قدير إن الذين يلعدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آبنا يوم القيامة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 لَيْسَ جَنَّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ يُمْسُرُ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ نُفُورَةٌ وَذُو عِطَاءِ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لطالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه وهو عليهم عما أولئك هنا لون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة ترقت من ربك لقضي وإنهم لفي شجر منه مليب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للحبيد خدق الله العظيم